يَقُولُ نَقْرِبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَغْنُونَ إِلَّا بِسُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُلُّ عِبَادٍ يَقُولُ لَتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ان الشيطان كان للانسان عدوا ومبينا ربكم اعلم بكم ان يشاء يروحنكم او ان يشاء يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا وربك اعلم بمن في السماوات والارض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 قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاباً شديداً كان ذلك في الكتاب المسطور